السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا باب في أصول التفسير باب متعلق بأسباب النزول فبلا شك أن معرفة أسباب نزول الآيات تجلي معناها تجلية واضحه بإذن الله تعالى فمعرفة أسباب النزول للا بمكان كبير لما لها من الأثر في فهم معنى الآية الكريمة ومدلولات الخطاب فيها فقول ابتداءً والله المستعان لا يلزم أن يكون لكل آية سبب نزول خاص، بل قد تكون الآية نزلت لتقرير حكم أو للإخبار بخبر أو لبيان احكام شرعية متعلقة ببعض الأمور. الحاصل لا يلزم أن يكون لكل آية سبب نزول. هذا هناك آيات كثيرة جدا أردت لها أسباب نزول ولكنها ضعيفة الأسانيد هناك عدة آيات أردت لها أسباب نزول ولكنها ضعيفة الأسانيد ولا تصح وثم آيات قليلات هن اللواتي ظهر لهن أسباب وزارت لهن أسباب نزول بسند صحيح آيات قليلات معدودات هن اللواتي صاحت لهن أسباب نزول هنالك كتب ألفت في أسباب النزول كتب كثيرة لم يراعي مؤلفوها الصحة في أغلب الأحيان. اللهم الا كتاب شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه الذي هو الصحيح المسند من أسباب النزول وقد حوى آيات قليلات إذ له منهج في تصحيح الأحاديث التي فيها رحمة الله تعالى عليه وفي الجملة فكما سلف الآيات التي لها أسباب نزول عددها قليل أما عن أسباب نزول الآيات فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة فتحدث واقعة وتحدث واقعة وتحدث واقعا فتنزل الآية في الوقائع كلها فصحابي وبحسب العلم الذي بلغه يقول نزلت في كذا واصحابي بحسب العلم الذي بلغه يقول بل نزلت في كذا وصحابي بحسب العلم الذي بلغه يقول وصلت في كذا ويكون كل ذلك صحيح وهذا إذا صحت الأسانيد إلى قائلها ويستطيع نعبر في أمور الدنيا بشيء قد يبين المعنى فمثلا قد تحدث حادثة على طريق تصطدم سيارتان بسبب عدم وجود إشارة مرور تصطدم سيارتان فيقتل عدد وبعد يصطدم اتوبيس بسيارة تحدث أو ينشع عن ذلك قتل ايضا وبعد أيضا قد يحدث اصطدام لما يسموه تريلتين ببعضهما فيقتل عدد فلهذه الأشياء كلها يصدر قانون بالإلزام بوضع اشاره مرورية في هذا المكان فياتي شخص ويقول الإشارة وضعت من أجل الحديث الأولى ويأتي شخص يقول الإشارة وضعت من أجل الحديثة الثانية وثالث يقول إنما وضعت الإشارة بشان الحديثة الثالثة وكل صحيح فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة فعلى سبيل المثال قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم تعددت لها أسباب النزول وصح منها سببان من أسباب النزول. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدخول على زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتوطأت عائشة وحفصة على أيتهما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول له ما هذه الريح التي أجدها منك هل أكلت مغافير إني أجد منك ريحا مغافير قال عليه الصلاة والسلام بل أكل شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت فنزلت يا ايها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والواقعة الثانية في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ماريا وهي أم إبراهيم أم ولده فرأت حفصة فقال لا تخبري بذلك احدا ولن أعود فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك، فهنا سببان من أسباب النزول للآية الكريمة فهي آية واحدة ولكن تعددت أسباب النزول له وعلى العكس أيضا قد تأتي عدة أسباب لآية واحدة عدة أسباب لآية واحدة ف أو لواقعة واحدة ف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعمي أبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله فابى أن يقولها ومات على الكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فنزلت في ذلك آيتان الآية الأولى هي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ونزلت أيضا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فواقعه حدثت ونزلت فيها ايتان بل قد تنزل في الواقعة الواحدة هدت آيات كحادثة لفك نزلت فيها عشر آيات بل هي التي ويتابعها نزل فيها أكثر من عشر آيات قوله تعالى ولا يأتلء الفضل منكم ساعة أن يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله إلى آخره نزل أيضا كتوابع لقصة الإفك لما قال أبو بكر في شأن مسطح والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم فنزل قوله تعالى ولا يأتلي أي ولا يحرف أولي الفضل منكم والساعة أن يؤتوا اولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الآيات فإجمالي القول أن الآيات قد تتعدد في واقعة واحدة يتعدد نزولها في واقعة واحدة وعلى العكس على العكس قد يكون كما سلف للآية أكثر من سبب نزول قد يكون للآية أكثر من سبب نزول وقد تتعدد الآيات التي نزلت في واقعة واحدة وسبب النزول داخل أصلة في تفسير الآية. لكن تفسير الآية الكريمة لا يختصر عليه يعني سبب النزول داخل في تفسير الآية لكن ليس هو كل تفسير الآية بل هناك معاني أخر تدخل فمثلا لما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحلى الله لك إن كانت نزلت في العسل أو في شأن ماريا لكن عمومها يشمل منع تحريم أي شيء احله الله على النفس فتفسير الآية لا يقتصر على سبب النزول الوارد فيها وإنما سبب النزول يدخل أصالة في تفسير الآية الكريم كثيرا ما يلتبس على البعض يلتبس على البعض أمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتلو آية, آية في موطن من المواطن فأظن ظن أن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لها في هذا الموطن داخل في سبب النزول وقد يبني على ذلك نسخا فيقول الآية نزلت متأخرة ولا تكن نزلت متأخرة لا تكن نزلت متأخرة إنما فقط تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن مع أنها قد تقدم نزولها، فليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام تلأ الآية في موطن أن هذا الموطن نزلت فيه الآية الكريمة فليتفطن لمثل هذا حتى لا يعد ولا يدخل في أسباب النزول ما ليس منه أيضا كثير من أسباب النزول المروي بالأسانيد يعتريه ضعف كما سلف بسبب الإرسال أو الاعضال وهذا وارد بكسرة فدوما وللمطلع على التفسير يرى أن قتاده يقول نزلت آية كذا في كذا وكذا أو السد يقول نزلت آية كذا في كذا وكذا أو زيد بن أسلم يقول نزلت الآية في كذا وكذا وهذا متكرر كثيرا جدا الامثله التي ذكرتها سواء كان قتادة أو السدي أو زيد ابن أسلم وهؤلاء فريق من التابعين وينضم إليهم رابع وهو مجاهد ابن جبر فكل ما يقوله هؤلاء نزلت الآية في كذا وكذا كما لا يخفى على المشتغل بالحديث أنه من المرسل من المرسلات لأن لا تابعيون لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم فخبرهم مرسل وكذلك كثيرا ما يأتي عن ابن عباس القول بأن الآية نزلت في كذا وكذا ويكون السند إلى ابن عباس في ضعف وأكثر الضعف الوارد على روايات ابن عباس لكونه أعني لكون السند من أحد طريقين في الغالب طريق عطية العوف يعني ابن عباس وعطية ضعيف وطريق علي ابن أبي طلحه عن ابن عباس وعلي بن أبي طلحه لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما فهذه في الغالب أعني هذه السلاسل في الغالب تبنى عليها أسباب نزول كثيرة والشأن فيها كما سلف من التضيف والطبري يرد كثيرا سندا معلولا آخر ويكسر منه في هذا الصدد من طريق محمد بن أبي محمد عن إكرمة عن ابن عباس ومحمد بن أبي محمد هذا متسم بالجهالة فهو رجل مجهول لا يعرف ذكرت هذه الأمثلة لكسرة ورودها في كتب التفاسير لكسرة ورودها في كتب التفسير وهي كما سمعتم معلولة والله تعالى أعلى واعلم فأرجع أعود قائلا احيانا يفسر الصحابي آية من الآيات أو التابعي ويقول فذاك قوله تعالى أو يحكي حكاية ويقول فذاك قوله تعالى يعني فهذا تفسير لقوله تعالى كذا وكذا وذا لا يدخل في أسباب النزول لا إنما هو تفسير للصحابي وكما سلف في تفسير الصحابة ولعل القول فيها سياتي إن شاء الله أن التفسير الصحابي ليس بحجة نعم هو أولى من تفسير غيره بلا شك صحابتهم أعلموا الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآيات ولكن أحيانا نجد بين الصحابة اختلافا فتفسير الصحابة ليس بحجة إلا شيئا أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الأقل زمهرهم فالعلماء يضيفون أمرا عند قولهم وتفسير الصحابي ليس بحجة إلا ما كان سببا للنزول اذا حكى الصحابي سببا للنزول فاصبح ملزما ذلك لأن الصحابي انا ذاك ناقل الصحابي ويحتج بقوله حينئذ فهذا شيء يتعلق باسباب نزول الايات وظن قد ورد وردت عدة امثله لتثبيت ما سبق فاولا كون الايه لا يقتصر تفسيره على سبب النزول قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره فقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي جاء فيه سبب نزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فسره النبي عليه الصلاة والسلام في موطن آخر بأن ذلك عند سؤال المسلم في قبره من ربك ما دينك من نبيك فيقول ربي هو الله وديني هو الإسلام ونبيي هو محمد صلى الله عليه وسلم فذاك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكن لا يقتصر التثبيت على ذلك لان ظاهر الايه اعم من ان يكون في القبر بل هو في الحياة الدنيا قبل قبل الممات يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره أي يثبتهم, عند... يثبتهم في دنياهم في الحياة الدنيا أي في دنياهم وكذلك في الآخرة قيل يثبتهم على الصراط وعند المرور على الصراط فكل هذا داخل في تفسير الآية الكريمة ولا يقتصر نزولها أو ولا يقتصر تفسيرها على سبب النزول الذي ورد لها والله تعالى أعلى وأعلم كذلك قال بعض الصحابة في تفسير قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ورد أنها نزلت في صلاة العشاء في القوم الذين انتظروا صلاة العشاء وصلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقد تأخر النبي وقيل بصفة عامة أنها في صلاة العشاء عموما تتجافى جنوبهم عن المضاجع أنها في صلاة العشاء في قول يدعون ربهم خوفا وطمعا ونسلم بأن سبب نزول داخل في تفسير الآية أصلة فالذي انتظر وصلى العشاء في جماعة ولم ينم دخل في معنى الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع ولكن لا يمنع ذلك ما سوى فالامر في ذلك نسبي فقال كثير من اهل التفسير يدخل في ذلك قيام الليل فقائم الليل من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا انضاء للآية على ظاهرها و بالله تعالى التوفيق أيضا في هذا الصدد قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب أليم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم هذه الآية نزلت في أقوام من أهل النفاق كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرحوا بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجع إذا رجع النبي إلى المدينة استقبلوا الرسول بالاعتذارات التي يظنون أنهم بها يخدع النبي عليه الصلاة والسلام لقبول النبي عذرهم فيفرحون بتخلفهم وايضا يفرحون بأن النبي قبل اعتذاراتهم ومنهم من كان يعتذر ويقول بقيت أحرص في المدينة كي يثنى عليه إلى غير ذلك ففيهم نزلت الآية الكريمة لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي بما فعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا يقتصر المعنى على هذا وإن كان هذا هو سبب نزول الآيات بل يدخل فيه غيره أيضا فاليهود كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهمونه بأشياء أنهم يفعلونها من الخير ويحبون أن يثنى عليهم بذلك فمنهم من كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطعن في النبي عليه الصلاة والسلام أو يكتم رسول الله حقا يعني مثلا يكتم صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يكتم حكما عن رسول الله ويظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه فهو يفرح بما فعل من السوء ويحب أن يحمد بما لم يفعل قال تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم فالشاهد من هذا كله أن أسباب النزول لا يقتصر عليها تفسير الآية الكريمة لا يقتصر عليها تفسير الآية الكريمة بل هي داخلة أصالة في تفسير الآية الكريمة والتفسير ليس بمنحصر فيها والله تعالى اعلى واعلم هذا فيما يتعلق بأسباب النزول اجمالا إذا كان لاحد سؤال فليطرح في هذا الباب تفضل. نعم نعم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هل ينال المسلمين منها نصيب قد ينال المسلم نصيب إذا فعل فعلا كفعل اليهود ولكن ليس ظاهرها هو المراد فإن ظاهرها يوحي أن الذي يفرح بما آت يفرح بما فعل ويحب أن يحمد بما لم يفعل ظهره يفيد أن له عذاب أليم لكن جل المسلمين يفرح بما آت من خير يفرح بما آت من خير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فإذا رأني شخص وأنا أفعل خيرا أو بلغ شخصا عني خير فحمدني وشكر لي صنيعي وفرحت بذلك أنا لست بداخل في الآية الكريمة أيضا قد يأتي شخص يثني على شخص ظنا منه أنه فعل خيرا وهو ما فعل ولكنه شعد لهذا الثناء فأيضا ليس بداخل في تفسير الآية الكريمة إنما هي كما قال فريق من الصحابة في اليهود كانوا يغشون النبي عليه الصلاة والسلام يأتي واحد يقول سام عليك يا محمد يعني قاتله الله اللعنة والموت الموت واللعنة ويظن أنه أحسن إلى الرسول عفوا أنه غش لا يظن أنه أحسن إلى الرسول يظن أنه غش الرسول عليه الصلاة والسلام ويرجع سعيدا مسرورا إذا أثنى عليه الناس بذلك يقول ان تسلمت على الرسول وكلمته وكلام طيب وهو إنما يقول كلاما كلاما سيئا فهذا يدخل أصالة في الباب والله اعلم تفضل نعم نعم يدخل في هذا الباب العبره بعموم الالفاظ ليست بخصوص الاسباب نعم صدق. نعم هذا من الجهل الشديد المثل الذي ذكرته وما فعله الناس أنه يفتتح دكان فيقول إن فتحنا لك فتحا مبينا من تنزيل في غير منازلها ذلك لأن معنى الفتح هنا القضاء فتح هنا القضاء وكان هذا في صلح الحديبيه أو الآخر يقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق هذا دعاء معناه يا رب اقضي بيننا وبين أقوى من الذين ظلمونا بالحق فترى بعض الاخوه يكتب في مفتاة في مقدمة صفحة الدفتر ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين هذه قالها الرسول في شأن الشرك في كان الشرك يطلبون الفتح يطلبون القضاء فنزلت إن تستفتحوا قد جاءكم الفتح يعني إن تطلب الحكم بينكم وبين الرسول فقد جاءكم الحكم يوم بدر كذا قال بعض أهل العلم في تفسير الآيات الكريمات فهذا لا يصح في هذا الباب والله أعلم حين يعارض الصحابي يعني يذكر الصحابي أن قوله تعالى نزل في كذا وكذا أي قول قد لا يسلم للصحابة بأنها نزلت في ذلك وان صح السند إليه فقد أورد في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى لا أقول في تفسير قوله تعالى في تفسير قول الشيطان ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله يروى عن ابن عباس أنها نزلت في خصاء البهاء يعني اللي عنده جدي يخصيه اللي عنده فقال نزلت في خصاء البهاء ولم يوافق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذا الرأي ولا على هذا السبب من كثير من أهل العلم فيكون قوله ليس كذبا ليس كذبا إذ قال نزلت في كذا وكذا إنما المعنى أظن أنها نزلت في كذا وكذا أو أن تفسيرها متعلق بخصاء البهائم فلا يكون قوله نزلت في كذا بمعنى أن واقع حصلت خص رجل جديا أو أو كبشن فنزلت الآية إنما يكون قوله أنزلت في كذا وكذا بمعنى تفسيرها كذا وكذا ومعناها كذا وكذا لا يكون آن ذاك المعنى أن واقعة حصلت فنزلت الآية هذه الواقعة فنزلت الآية في هذه الواقعة وعلى هذا الغرار آيات على هذا الغرار آيات فمثلا قول الله تبارك وتعالى من سوره الاعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يقول بعض الصحابة أظنه ابن الزبيري أو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أنها نزلت في أخلاق الناس أنها نزلت في أخلاق الناس فمعنى قولها أنها نزلت في أخلاق الناس أنا نزلت في تهذيب أخلاق الناس نزلت في تهذيب أخلاق الناس ليس المعنى أن شخصا من ذوي الجهالات تكلم بكلمة فقابلها الرسول بعف وصفح فنزلت الآية إنما حين يطلق القول وهل انزل قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين إلا في أخلاق الناس يعني هنا المعنى وهل نزل ذلك إلا في تهذيب اخلاق الناس ونحوه كثير جدا فلا يكن معنى قوله أنزلت في كذا أن الواقع حصلت فنزلت الآية بسبب تلك الواقعه يعني مثلا قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلُك. ولا تلقوا بأيديكم إلى إلى ما المراد بال باليد إلى التهلُك؟ قد يقول مفسر نزلت في البخل بالزكاة. فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلُك نزلت في البخل بالزكاة الذي يبخل بالزكاة ألقى بنفسه إلى التهلُك. الشائع أن كلمة نزلت قد نعدل عن معناها الاصطلاحي الذي هو نزلت كسبب إلى أنها نزلت في بيان أو في توجيه الناس أو في تهذيب أخلاقهم أو في موضوع كذا وكذا لكن الكلام المعهود في أسباب النزول أن تكون واقعة حصلت فنزلت الآية في الواقع كإرشاد كمثل آيات الملاعنه حصل فيها أن صحابيا من الصحابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي سؤالا يا رسول الله أو جاء ويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي شيخ قبيلته قال يا عاصم سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امراته رجلا. ماذا يصنع أيقتله فتقتلون أم ماذا يصنع إن سكت سكت على غيظ وإن قتله قتلتموه فذهب عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فرجع وايمر إلى عاصم قال يا عاصم قلت لك سلي رسول الله عن ذلك والله لا أنتهي حتى أسأل النبي عن ذلك فذاب فذهب غويمر نفسه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك فنزلت الآية حينئذ لبيان حكم استدعاه المقام, استدعاه المقام ف أذكر هذا لأن هذا يختلف عن قول صاحب نزلت الآية في اخلاق الناس قد يكون فهمه أن الآية متعلقة بتهذيب الأخلاق عموما فهذه تختلف عن واقعة حصلت فنزلت الآية كتوجيه للمسلمين في هذه الواقعة كآية الإفك على سبيل المثال إن الذين جاءوا بالإفك وصبة منكم نزلت لبيان أمر كان الناس في أشد الاحتياج إلى معرفته ما وجه الحق والصواب فيما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اذ القبر انتشر واستمر شهرا تلوقه الألسن والوحي انقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات لبيان دعا إليه المقام فهذا بلا شك يختلف عن قول صاحب نزلت الآيات في خصاء البهائم أو في اخلاق الناس أو نحو ذلك. فمن الهمية بمكان كريم أن يجلى وان يوضح أن قول الصحابي نزلت الآية في كذا وكذا. قد يكون ذلك بناء على وقعت, وقعت فنزلت الآية لفض النزاع ولبيان حق، وقد يكون قوله تفسيرا للآية الكريمة إذا كان تفسيرا للآية الكريمة فحينئذ قد ينازع في تفسيرها من صحابي آخر فعلى سبيل المثال في هذا الصدد. قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم فبشرهم بعذاب أليم قال معاويه رضي الله عنه نزلت الايه في اهل الكتاب ليست هناك واقعة تفيد أن الآية نزلت في أهل الكتاب ليس هناك وقعة صريحة حصلت على عاد الرسول بسببها نزلت الآية لم يصح بذلك سبب النزول لكن معاوية رضي الله عنه استل ذلك من السياق فقال أو السياق فيه يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فظن أن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة متعلق بصدر الآية الكريمة ومقتصر عليهم فقال من ثم الآية ليست فينا إنما هي في اهل الكتاب فعارض من أبي ذر معارضة شديدة وقال أبو ذر رضي الله عنه بل نزلت فينا وفيهم نزلت فينا وفيهم وقول أبي ذر في هذه المسألة رضي الله عنه قول رشيد ورأيه فيها سديد لكن له هو أيضا جانب آخر لم يوافق عليه من جماهير الصحابة وهو أنه كان يرى أن المال الزائد عن الحاجة يجب إخراجه عن حاجتك اليومية يجب إخراجه فلم يوافق على هذا وإن كان يستدل لقيله بآية وحديث الآية قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني الزائد والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد نظر إلى الشمس وكان معه أبو ذر ذكر حديثا وفيه والله يا أبا ذر ما وددت أن عندي مثل أحد ذهبا تمر علي ليلة أو ليلتان وعندي شيء منه إلا شيء أرصده لدين فاهتج بهاتين ولكن الجماهير من الصحابة قالوا كل مال أدعت زكاته فليس بكنز وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز كل مال أدعت زكاته فليس بكنز وإن كان فوق الأرض وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز عفوا كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض وكل مال اديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض وبهذا اللفظ ورد أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بسند صحيح فاحيانا يكون قول الصحابي نزلت الآية في كذا وكذا إنما بناء على فهمي لتفسيرها ويعدل عن المعهود من قول الناس نزلت في كذا أنها نزلت بسبب وقعت كذا وكذا قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصلاة الجهرية وجعر بالقراءة وسمعه المشركون سبه المشركون وسبوا القرآن ومن جاء بالقرآن فخفض الصوت إذا خفض الصوت لم يسمع أصحابه وإذا رفعه سب المشركون القرآن فنزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ومن الصحابة من قال إن قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك المراد بصلاتك هنا بدعائك فحمل الصلاة على معنى من معانيها وهو الدعاء فقال ولا تجهر بدعائك ولا تخافت به فهذا مصير من الأخير الأول قريب من الصواب بل هو الصواب أنه يحكي واقع والآية نزلت في شأنها والآخر له وجه, أيضاً له وجه أيضا ولكنه بني على فهمه لمعنى الصلاة والله تعالى أعلى وأعلم وإن كان قد عورد القائل بأنها نزلت في الدعاء بما حاصله أن الدعاء يسر فيه أو يسر به لقول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية فكيف هو وفقه مع قوله ولا تجهر بدعائك ولا تخافت به والآية فيها ادعوا ربكم تضرعا وخفية وفي قول زكريا عليه السلام أو قول الله سبحانه عن زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداءا خفيا أحيانا يتأخر سبب نزول جزء من الآية جزء من الآية وهذا في كثير في مواطن كثير من الكتاب العزيز فاولا نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم نزلت هكذا دون قول غير أول الضرر نزلت الآية أولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فجاء بعده ابن أم مكتوم يشكو ضراوته لرسول الله قل أنا أعمى يا رسول الله فنزلت بعد غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فنزلت كلمة غير أولي الضرر بعد نزول الآية بوقت إلى أن جاء ابن مكتوم شكى ضررا كذلك وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل نزلت بدون من الفجر فبعض الصحابة أخطأ الفهم وحسب أن الخيط والخيط الأبيض المعهود والخيط الأسود المعهود الذي يدخل في الإبرة وتخيط به الأشياء ولكن بعد ذلك نزل من الفجر عالم أن المراد بياض الليل وسواد النهار في كثير من الأحيان أيضا كانت لا تنزل بناء على سؤال وجه للنبي عليه الصلاة والسلام اتى الناس يسألون النبي عن الروح فنزلت يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا فنزلت عند سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح احيانا كانت الآية تنزل ايضا لبيان حكم كما سلف كما حدث أن قوما على على عاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اهل كفر سرقوا فأكثر وزنوا فأكثر وقتلوا فأكثر فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتوا النبي فقالوا هل لنا من توبة يا رسول الله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 لاي سؤال يوجه في هذا الصدد. تفضل <تصفيق> ارفع صوتك لو سمعت في بعض الطرق ذلك والطريق الأشهر أن الذي نزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم تفضل تفضل لإسرائيليات لا باب مستقل سيأتي الحديث عليه لإسرائيليات باب مستقل سيأتي الحديث عليه قد تنزل الآية في فضل صحابي كما هو معلوم فقوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله قبلها يقولون لين رجعن إلى المدينة لا يخرجن العز منها الأذل نزلت لتصديق زيد بن أرقم فزيد بن أرقم أتى النبي وقال يا رسول الله إن عبدالله بن ابي بن سلول سمعته يقول لأن رجعن إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل سمعته يقول ذلك فارسل النبي إلى عبدالله بن ابي في طائفة من أصحابه فجاء إلى الرسول قال ما قلت هذا من قال لك أني قلت ف. اشتد الصحابة على زيد بن أرقم وعاتبوه عتابا شديدا عاتبوه عتابا شديدا لأن الرجل نفى وحلف وحلف انه ما قال ذلك وبعد أنزل الله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله وأنزل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل ف نادى النبي زيدا وقال إن الله قد صدقك يا زيد فلذا الأنصار كانت تفخر به وتقول منا الذي وفى الله له بأذنه ومنهم من يقول منا الذي صدق الله سمعا يعني الله سبحانه ذكر في كتابه ما حاصل أن سمعت أذنك سمعت سماعا صحيحا لم تخطئ لما نقلت إلى النبي لما نقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدث تنزل الآية أحيانا لتفريج كربات كما نزلت آية المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ونزل الحكم الذين يظهرون منكم من نسائهم نعم أهدوا له سؤال في هذا الصدد تفضل ليلزم أن يكون لكل آية سبب نزول خاص لا يلزم أن يكون لكل آية سبب نزول خاص لا شك خاص يعني لا يلزم أن يكون لكل آية سبب نزول خاص قد تنزل الآية لتقرير حكم دون سبب نزول يا أيها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ايات كثيره قد ياتي لها سبب نزول وايات قد لا ياتي لها سبب نزول من الاصل تشريعات او آداب او اخبار نعم تفض لا إلهامات عمر سيدنا عمر رضي الله عنه لا, ت... لا يلزم أن تكون سببا للنزول لا يلزم يعني عمر قال لحفصة عسى ربه كنا أن يبدله ازواجا خيرا منكن وبعد نزل قوله تعالى عسى ربه انطلقكن هذه موافقات لا تكن أسبابا للنزول لان قول عمر ليس هو سبب نزول الايه انما فعل لازواج النبي هو سبب نزول الايه هذه موافقات تسميها العلماء موافقات صدق... صحح السؤال حتى يصح الجواب ما السؤال قلنا أن هناك قد تتعدد أسباب النزول للواقعة الواحدة قد تتعدد أسباب نزول الآيات لواقعة واحدة وقد تكون هناك واقعة عدة نزلت فيها آية واحدة يعني قد تتعدد أسباب النزول للآية آية لها عدة أسباب حصل كذا وكذا وكذا فنزلت آية وقد تكون هناك واقع واحده نزلت فيها عدة آيات ما السؤال؟ قصص الأنبياء لا يلزم أن يكون لا سبب نزول إنما هو إخبار لتثبيت النبي عليه الصلاة والسلام لكن في الباب أحيانا وهذا يلفت النظر إليه قال الله سبحانه ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا الايه في ذاتها افادت انهم سالوا او يسالون عن ذي القرنين لكن اذا جئت تبحث عن سند صحيح عن سند صحيح هل ورد سند صحيح يثبت أنهم سألوا عن ذي القرنين ورد سند لكن سنده ضعيف تالف وهو أن اليهود أتوا أو أتاهم مشريك قريش قالوا اذكروا لنا أشياء نسأل عن هذا الرجل الذي يقول إنه نبي حتى نختبر ما عنده قالوا سلوهم عن رجل جاب البلاد شرقا وغربا وكان له ملك عظيم وشأن عظيم ما اسمه وما خبره فنزلت يسألونك عن ذي القرنين لكن سندوه ضعيف لكن هل الآية في ذاتها ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى تفيد أنهم سألوا الرسول عن ذي القرنين أو المعنى وإذا سألوك عن ذي القرنين فجواب سؤالهم عن ذي القرنين إن سألوا هو هذا فأخذ من الكلام فهي مشعرة أنهم سألوا عن ذي القرنين نحوها كثير ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء هل استفتوا رسول الله في النساء وما الفتوى التي ذكروها آنذاك البعض يذكر بعض الفتاوى أن الرجل تكون عنده اليتيم يربيها ويريد أن يتزوجها ولا يقفت لها في الصداق فنزلت الآيات لكن من العلماء من يقول ليس هذا بالموائم في هذا المقام إنما القرآن أو آيات القرآن بنفسها التي أعطت هذا المعنى أنهم سألوا الرسول يعني لا يلزم لأن ذاك وجود سند ويسألونك عن الخمر والميسر هل هم سألوا النبي عن الخمر والميسر أم المعنى إذا سألوك عن الخمر والميسر وردت أسباب نزول بأسانيد أسانيد منها ما فيه مقال كما ورد عن عمر اضع الله أن يبين لنا في الخمر قولا شافيا بغض النظر عن هذا ثبت أو لم يثبت هل ما كان على هذه الشاكلة من الآيات هل هو يحتاج إلى أن تكون هناك أسانيد لتقريره أم أن القرآن بنفسه قاطع بأنهم سألوا فقوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين هل يسألونك مستقبلية أو أنها على المضارع الذي هو وقت نزول الآيات بمعنى ويسألونك سألوك عن ذي القرنين أو إذا سألوك عن ذي القرنين فقل لهم كذا وكذا يعني هل كان السؤال سابقا أو أنه سيكون لاحقا أو أنه انشاء ذكر للجواب عند الاحتياج إليه نفهم الكلام يا إخوة. لأن على هذه الشاكله كل السؤالات التي في القرآن الكريم كل السؤالات التي في القرآن الكريم يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن المحيض منها ما ثبت له سبب النزول ومنها ما لم يثبت له بالسند عن طريق الرجال سبب النزول إنما هو ظاهر الكتاب العزيز والله تفضل بارك الله فيكم وجزاكم الله خير